عبي حال فجيع يا اون الباقي عبي حال فجيع دعوا القبر للزائرين لكم دينكم والياد دعوا القبر لل... <تصفيق> <تصفيق> يا أنّ يا أنّ الله مفعمان بالشوق والحنين للصديقي المنقوش في عيني وفي جبيني يممت قلبي مفعمان بالشوق والحنين الصديق المنقش في عيني وفي جيبي ازوره عني وعن اهلي مدى السنين ازوره نيابة عن اخوتي وفي الدين من السلام على معشوق سبع العلا الناز في المبتلى وصبره قد على ولم يزل البلاء في قبره منزلا وهو الذي للملاء لما يزل منزلا وهو الذي للملاء لما يزل منزلا يا ليتني أمضي له تسبيقني الدماغ هذا الذي تقصده بالفخر أنبياء وتنحني لإسمه الأرض والسماء سبحان من أنزل بحمده فصلا فعادل البسملة والشعب هالحوقلة سبحان من انزل بحمدي فصل فعادل البسملة والشعب هالحوقلة توضى الكون له وكله مسألة وسورة الزلزلة لثاري يممت قلبي مفعمان بالشوق والحنين للصادق المنقش في عيني وفي جبيني أزوره وعني وعن أهلي مدى السنين أزوره نيابة عن إخوتي بديني مني السلام على معشوق سبع العلا الناز في المبتلى وصبره قد علا ولم يزل البلا في قبره منزلا وهو الذي للملاء لما يزى المنزلاء روحي وأرواح الورى لتربه الفداء يا ليتني أمضي له تسبقني الدماء هذا الذي تقصده بالفخر أنبياء وتنحني لإسمه الأرض والسماء روحي وأرواح الوراء لتربه الفداء يا ليتني أنضي له تسبقني الدماء هذا الذي تقصده بالفخر أنبياء وتنحني لإسمه الأرض والسماء سبحان من أنزله بحمده فصله فعادل البسملة وشابه الحوقلة سبحان من أنزله بحمده فصله فعادل البسملة وشابه الحوقلة Tawadza al-kawmula wa kullu mu masalah wa sura tuz zelzala li tharihi mukbila Tawadza al-kawmula wa يا سيدي الطمر حي وكياني وحيرتي تنهى شعقي وجناني يا سيدي الطمر حي وكياني وحيرتي تنهى شعقي وجناني قل لي لم تأتي هموم ابرز زماني قد هلك النعمان لو كانت قد هلك النعمان لو كانت <تصفيق> يا كاشف الغياهب يا كاشف الغيايب يا ساقي المذاهب يا كاشف الغيايب يا صادق العلم يا صادق كل صادق صادق العلم وعلمي كل صادق يا, يا وارث الرسول يا مخرس العقولك وارث الرسول يا مخرس العقول من لا يواليك جحود ومنافق ذكرتهم يا توأمة ذكري بحيدا استعجبوا وكلهم فيك تحيا وكيف لا وأنت مصدر مصدر أعلمهم قال أنا تلمي دجافة ذكرتهم يا تو أما تذكري بحيدة استعجبوا وكلهم فيك تحيا وكيف لا وأنت لت مصدر مصدر قال أنا تلمي دجافة علامهم قال أنا تلميذك <تصفيق> آآ وبعد كل هذا نقرانهم لماذا وبعد كل هذا نقرانهم لماذا هل تنكروا الشمس وفي عز النهاري هل تنكروا الشمس وفي عس النهاري آآ نفتيك بالنفوس يا ملهم الشموسي تبديك بالنفوسي يا ملهم الشموسي يا لغة الحق وفتحل ازدغاري يا لغة الحرب وفتحل ازدغاري يا سيدي الضمروحي والكياني وحيرتي تنهش عقلي والجناني تنهيش عقل وجناني قل لي ألم تأتيهم عبر الزمان قل لي ألم تأتيهم عبر الزمان قد هلك النعمان لولا السنتان قد هلك النعمان لولا ا قد هلك النعمان ولولا السنه اه يا كاشف الغياهب يا ساقي المذاهب يا كاشف الغياهب يا ساقي صادق العلم وعلمي كل صادق يا وارث الرسول يا مخرس العقول يا وارث الرسول يا مخرس العقول من لا يواليك جحود ومنافق من لا يواليك جحود ذكرتهم يا توأمة ذكر بحيدا تستعجب وكلهم فيك تحيا وكيف لا وأنت لتصدري مصدر أعلمهم قال أنا تلمي دجافر أعلمهم قال أنا تلمي دجافر وبعد كل هذا نكرانهم لماذا وبعد كل هذا نكرانهم لماذا هل تنكروا الشمس وفي عز النهار تنفيك بالنفوز يا ملهم الشموسي نفديك بالنفوسي يا ملهم الشموسي يا لغة الحق وفجفة الزغاري أشهد <متضح> الله بأني فيك <متضح> ذائب أيها الطيب يا ربنا العطائب وحيد الله بانني في كذا اي ايها الطيب من نسل القطا واذا كان هواه ذنب قلبي تعاند الذنب انا لست بتاه اشهد الله بانني في كذا اي ايها الطيب من نسل القطا وإذا كان ها هو ذنب قلبي فعل الذنب انا لست بتائب فعل الذنب انا لست ناري انا عبد الصادق والكذاب الناطقي كتب الله ابا موسى بصدري أنا عبد جعفري وموال حيدري وسي الزهراء بمن لست أدري أنا عبد الصادق والكداب الناطقي كتب الله أبا موسى بصدري أنا عبد جعفري وموال حيدري وَسِوَى الزَّهْرَائِدِ لَن لَسْتُ أَدْرِينَ لَهُ بَالِيْ إِنْ يَكُونَ الْحُبُّ تُهْمَا أَنَا وَالْحُبُ خُلِقْتَ لِلْأَئِمَّا حُبُّ أَهِلِ الْبَيْتِ نُوْنْ وَسِوَاهُمْ حُبُّهُمْ فِي مُعْجَمِهُمْ وَظُلْمَا لا أبالي إن يكون الحب تهمى أنا والحب خلقنا للأئمة حب أهل البيت نور وسواهم حبهم في معجم زيف وظلمى قالوا بيت المصطفى هم حياتي وكفى ودمي من عالم الذر حواهم البرهين معي وسواهم لا اعين ثبت الله فؤادي في هواهم البرهين معي وسواهم لا اعين ثبت الله فؤادي في هواهم اشهد الله بانني في كذا وشيد الله بان فيك ذا ايب ايها الطيب من اهل الاطاع هو اذا كان هو ذا بقلبي هو اذا كان هو ذنب قلبي فعل الذنب انا استبتك انا الصادق ولكتاب الناطق كتب الله أبا موسى بصدري أنا عبد جعفري وموالي الحيدري وسوى الزهر ودينة لست أذري عبد الصالق والكتاب الناطق كتب الله أبا موسى بصدري انا عبد جعفري هو موال حيدري هو سوى الزهرود لا لست لا أبالي إن يكفي الحب تغمى انا والحب خلقنا للأئمى حب أهل البيت نؤم وسواه ربهم في معجم زينف و ظلم لا ابالي ان يكون الحب تغما انا والحب خلقنا للائمه حب البيت نور وسواغ ربهم في معجم زينف و ظلم انا باع بيت المصطفى هم حياتي وكف напр ودمي من عالم الدر حواهم البراهين معي وسواهم لاعين ثبت الله فأدي في هواهم ثبت الله فأدي في هواهم آآآآه ثبت الله فأدي في هواهم آآآه هم حياتي وكف هو دمي من عالم الدر حواض البرايين معي هو سواهم لاعي ثبت الله فؤادي في غواغره ثبت الله فؤادي في يا ا نل باقي يا ا والنل القير في عالم الفجر داعي